إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم منين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين